بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آيتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدر حكمة بالغة فماتون النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشف مفضعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسف كذبت قبلهم قوم نوحين فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أرواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمِ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرْ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ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 انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء ختمه بينهم كل شدب محتضر فنادى مصاحبهم فتعاطى فعطر فكيف كان عذابي ونذر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 فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكز ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر اكفاركم خير من اولئكم ام لكم في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعده والساعة أبهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أسياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إِنَّ المتقين فِي جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدد